فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء منة منه وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا الله وحده لا شريك له كلمه قامت عليها الارض والسماوات وفطر الله عز وجل عليها جميع المخلوقات وهي اساس الفرض والسنه ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته وخليله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجةً للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العماء ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في فات الله لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحَّد ربَّه وعرَّف به ودعَى إليه أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم فأهلاً وسهلاً والسلام عليكم وتحيةً منا تزفُّ إليكم أهلاً بهذه الوجوه النظرة التي سعت للحب في الله وبالحب في الله عز وجل أهلا بهذه الوجوه التي طالما اشتاقت إلى سماع الحق وإلى أهل السنة الذين حرموا منهم بسبب هؤلاء الطواغيت الذين أرادوا أن يحولوا بين الأمة ودينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كسرة الأصنام الحمد لله <تصفيق> اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد يا من فتحت السدود والحدود لكلام الحق أن يسود في هذه البلاد التي تعطشت لمنهج الأنبياء والمرسلين ولسماع هذا الحق النازل من عند الحق بعد أن حيل بين الناس وبينه وبين أهل العلم الصادقين نحسبهم كذلك والله عز وجل حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا نرحب بمشايخنا الكرام الذين نقول لهم عين تسر إذا رأتكم وأختها تبكي لطول تباعد وفراق فاحفظوا لواحدة دوام سرورها وعد التي ابكيتموها بتلاقي أيها الاخوه أعلم أن الكل في شوق عميق اعلموا ان الجميع في شوق عميق لسماع مشايخنا الاكابر الفضلاء فمع الشيخ حازم شومان فليتفضل مشكورا ماجورا الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام الحقيقة يعني أنا لا أريد أن أو لا استطيع أن أضيف جديداً ولكن أرحب ترحيباً عظيماً بمشيخنا الكرام الذين حرمنا كثيرا من لقائهم والسماع إليهم وضمئت هذه البلد كثيرا وعطشت لأهل العلم والفضل والخير يعني لا أدري ماذا أقول حقيقة إلا أن أقول أهلا وسهلا ومرحبا بهؤلاء الكرام الذين شرفت بهم ديارنا والذين نسأل الله عز وجل أن يحال بيننا وبينهم أبدا وأن لا يحال بيننا وبين دعوتهم المباركة أبدا وأن يظل هذا التواصل مستمرا دائما باذن الله عز وجل وتوفيقه نرحب ترحيبا عظيما بفضيله الدكتور حازم شومان وفضيله الشيخ محمد مصطفى شرفنا بكم كثيرا والله وفضيله شيخنا الشيخ عادل نوفل الذي نشرف به في هذه اللقاءات والمؤتمرات نسال الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناته وحسناتنا جميعا ويعني انا اعذروني انا سمعتوني كثير بس كان لابد من الترحيب بهؤلاء المشايخ العظام وليتفضل شيخنا بارك الله فيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا يعني انا نفسي يعني استمع الى شيخنا الشيخ محمد مصطفى وبدايه يعني اخواني في الله ف يعني ان شاء الله باذن الله نقدم الشيخ محمد مصطفى وبعد كده بقى احنا مع بعض الايه للصبح ولا ايه إحنا سمعين ان شاء الله في بط اسمه البط الفيومي ما شفناش حاجه لحد دلوقتي الله يكرمك الله يكرمك والله خد البط كله وهو الله يفهمنكم الله يكرمك هنشوف احنا ان... الله يبارك فيك طيب. والله شوفوا اخواننا بقى كل واحد هياكلنا ايه و وان... <تشفت> لا اوه على العدس انت <تكتبت> كنت معنا في الجامعة ولا ايه ايه <تكتبت> بقى على <الحدس> الحمد لله فاحنا عارفين ان الصعيد مليان خير ما شاء الله ولو ان الفيون بقى يعني من البلاد المتطورة بقى كمان يعني يعني واخد يعني, يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيك سمعين ان في بط وحمام وخفان و ربنا <تكتبت <تكتبت> انا جاي على طمع <تصفيق> الله يكرمك الله يكرمكم طيب على ما احنا لغايه الوقت شفنا عصير مانجا يعني احنا <تصفيق> احنا عارفين ان رجاله الفيوم اكرم ناس ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم نستمع لفضيله الشيخ محمد مصطفى ان شاء الله اولا فضلت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين أيها الأحبة جئت تلميذا لأخي وشيخي ومصاحبا له في الطريق وأصر على وجودي بينكم وهذا من كريم فضله مع أن شيخي الآخر لم يدعوني وبعدين هو أكل البط في يوم كله عد نسبة, نسبة, نسبة السفل كان شيخ عبدالله كان مجمولان نهاركم مبارك ويومكم سرور وقلوبكم نظيفة توحد الله نركز على نقطتين لا ثالث لهما لأترك الحديث لأخي وحبيبي بينكم وهي مسائل تطرح نفسها في كل مكان تجد أسئلة مشابهة لكني لا أجيب على أسئلتكم بل أسأل كل رجل منكم سؤالا وأرجو أن يعد الجواب في نفسك هل أنت رجل؟ أستغفر الله ما أقصد بسؤالي إهانة لك ولكني أقول لك ولنفسي هل نحن الرجال الذين مدحهم الله في القرآن؟ كنا قديما لا نستطيع الكلام ما تتكلمش الحطر لهودان وامشي جوه الحيط ووعتعمل مؤتمر ولا تتكلم في الدين حتى في المسجد خليك مؤدب وما تقرأش قرآن يجب تحترم نفسك حلقة قرآن حرام لكننا الآن وبعد أن فتح الكريم المنان علينا فأصبحنا نصدع بالحق في أي مكان وفي أي زمان ولا نخشى من أحد أقول لك ولنفسي هل نحن الرجال الذين ينتظرهم الإسلام؟ هل نحن البقية الباقية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لأننا اتبعنا الهدي وسرنا في ركاب الإيمان فقال الله فمنهم من قضى لحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هل أنت رجل في هذه المرحلة التي تحتاج إلى رجال لا يخافون في دين الله جل وعلا لوم تلائم فيظهر الحق أينما كان ويتكلم بدين الله في أي زمان ولا يخشى على نفسي ولا على بيتي ولا على دعوته ما تصلي على الحبيب تواحد الله أنت رجل أقول لك أنت عندي الآن ذكر لأن الله قال الذي خلق الزوجين الذكر والأنت من نطفة إذا تمنى لكن الرجل الذي ذكره الله في القرآن رجولة تحتاج إلى صفات لو قلت الأي واحد فيكم طلع بطأفك هيلاء الجنس مكتوب إيه ذكر ولا رجل وبحثنا في كل دول العالم في الهويات فما وجدنا كلمة رجل سواء بالمعنى أو باللغ أبدا كل مكتوب ذكر لأن الرجولة منحة الله يعطيها لمن أحب من عباده تحد الله تعالى شوف ربنا بوله قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين وباء المؤمنين ذكور لأن الرجل قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال ما لهم يا رب صدقوا ما عاهدوا الله عليه هل أنت صادق في عهدك مع الله يا مولانا أنا مخدتش عهد مع ربنا أقول لك لا ربنا في القرآن بيقول وإذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستوا بربكم قالوا ايه يبقى العهد اتخذوا ولا ما اتخذش ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ايه غافلين ما جلت الأخي بأوتل ايه ده أنا ما خدت جبان ما ينفعش يبقى اول شرط في الرجوله ان تكون صادقا في العهد مع الله والعهد مع الله يدل على ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشرره وان يراك الله حيث امرك ويفتقدك الله حيث هناك انت كده ولا لا ثم ربنا تبارك وتعالى لما ذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر آه. وبعدين يجي في الأخير يسبح له فيها بالغدو والآصال ذكور قال كده قال إيه؟ رجال لأن الرجل لا يخلو بعهدي مع الله فأمره الله بالصلاة في الجماعة فامتثل للأمر أمره الله بالذكر فامتتل أمره الله بالأخلاق فامتتل أمره الله بالسجود فسجد أمره الله بالخوف منه فخاف أمره الله أن يرجوه فرجاه عاش بالله ولله وإلى الله في كل أحواله من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالصدق مع الله ذل وعلا في هذه المرحلة لابد أن تكون رجل أن تكون صادقا في أحوالك في تصرفاتك في أخلاقك في كلامك في سكوتك لابد أن تكون رجل لازم والرجل ليس بقوة جسده فكان ابن مسعود عندما يصعد على الشجرة أو على جبل يضحك الصحابة على ساقي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من ساقي ابن مسعود تبتتحك على ضعف الاجليد والذي نفسي بيده إنا إيه إنا أثقل عند الله من جبل أحد في الميزان إيه يوم القيامة يعني معنى كده ما كانش رجل ايه مفتون العضلات لأن عطية البدن وعطية الشكل وعطية المنصب وغيرها منحة من الله لك واحد أبيض واحد سود واحد طويل واحد صيف لكن هناك من غير الكون بما فيه وهو ضعيف النحيل لا قدرة له والله الذي لا إله غيره في دبي في سنة 87 أخذني أخ من الأخوة قال لي تعالى نزور اتنين مرضى رحت معاه لإيدي اتنين من شباب غزة من فلسطين اللي اتنين مقعدين وعندهم شلل كامل لو واحد رأسه جات كده ما يقدرش يعدلها لازم يعدلوها له والله أنا جلست قدام الاثنين في حير الاثنين قاعدين على كراسي مقعدين وبتكلم معهم أنا بقى ريح الشيخ العالم الجليل اللي هيوعظ النزلنا تصبر على إيه؟ على البلاء شوف ليتي لي الشباب دول عاملين إيه؟ أقسم بالله العلي العظيم رأيتهم يعملون لدين الله أكثر من مئة رجل من الصحاح جايبين تسجيلات في البيت كانت في بضعة طلع النت والشرائط والحاجات دي كلها كان لسه تسجيلات بس تسجيلات ما كان تسجيلات كل محاضرة يستمعون إليها ينسخونها ويوزعونها على من يعرفون ومن لا يعرفون الكتب الشرائط وهو آت في البيت مقعد لو رأسه رجعت الوراء لازم واحد يعد الهان. لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه أبدا ومع ذلك كانوا سببا في التزام عدد يعني ما رأيت لا يقل عن مئة رجل ملتزمين يترددون عليه قلت سبحان الله العظيم رجل البنية فيها نقص لكنه في الرجولة يساوي مئة ذكر يساوي مئة ذكر يبقى المسألة هنا إيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر طب تعال شوف المثل الثاني في الرجول قال الله تبارك وتعالى عندما ذكر قوم موسى قال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ايه ايه ايه ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون الله فايه فتوكل ربنا قال رجلان والباقي راح فين فنعمه الله عليه انه رجل فاظهر الحق ودحر الباطل لان الله تعالى على يبين ان الباطل لابد ان يزول وما رفعت رايه للباطل احفظ دي إلا بإخماد راية الحق لما تشوف راية للبطل كده مرفوعة اسأل نفسك راية الحق عندك فين أين أنت من الذين يضحون من أجل ديم الله أين أنت من الذين يسعون لنشر كلمة الله انت فين وعشان كده قلتلك لابد أنك تسأل نفسك سؤال دلوقتي أنت ماذا يراد لك منك وماذا يكاد لك الكيد لك كثير دلوقتي السلفية أصبح الطاعون يخافوا منهم يفعلون ما شاءوا كانوا قبل دحر هذا النظام البائد يقولون أن الإرهاب إخواني ولا سلفي ولا تبليغي ولا أي لحية في الوش ما تنفعش إرهاب وبعد النظام دلوقتي لما لأوا الدين بدأ يظهر ولأوا الناس كلها اقتربت من العلماء ومن الدعاء لا ما ينفعش ده مجلس الشعب جيد والانتخابات على الأبواب واما الدؤون دول اللي يبقوا في المؤتمرات وفي مجلس الشعب واما اللي حطوا القوانين دولها يخربوا بيوتنا هيرجعون كما قال أحدهم يريدون أن يرجعوا بالأمة إلى عصر الحمير ويقصد بذلك عصر النبي والصحابة أنت الآن على ثغر لا بد تكون صادق العهد مع الله ولا بد أن تكون جنديا من جنود الله تبارك وتعالى والا تبقى مصيبه زمان امن الدوله بتقول لا ارجع طب دلوقتي مين اللي بيقول ارجع من الذي يمنعك من ان تكون جنديا من جنود الحق ايه اللي منعك اقول لك ما منعك والله الا نفسك التي بين جنبي وما منعك إلا الشهوات وما منعك إلا الشبهات وما منعك إلا الجر وراء شهوات الدنيا الزائلة فانغمزت في الشهوات وبعدين مش عاوز حد يعطلك المسألة تحتاج منك إلى وقفة انت مين وبتعمل ايه ايه دورك هو دور الدكتور حازم الشيخ عادم شيخ عبد الله محمد مصطفى يوجد يدرس ويمشي وخلاص تابعين انت دورك ايه اذا كان الشيخ جاي من المنصورة وانا جاي من بن سويف والمشايخ هنا قايمين بالجهد وانا حتى بقوله الدكتور حازم هنبيع الماء في حرط السقايين لان انا بعرفش اتكلم في جيه الشيخ عبد الله كان لان هو الوم عز خاصة عندي اعلمه الله عز وجل واخونا الشيخ عادل يعني استمعنا اليه يعني وسعدنا بالسماع يعني. فأقول إخواننا المسألة إنت هتعمل إيه ألبك فين ألبك مع ربنا ولا مع الدنيا تبين أنت بتسمعوا ده كله دورك إنت إيه نحن لا نخرج ولا نقدر ولا نؤذي أحد ولا نتعدى الكنائس التي يتهمون السلفية بحرقها الآن هي نفس الكنائس التي كنا حماة لها في أيام الثور في كل البلاد فلماذا نحرق الكنائس إذن الجواب يحتاج منك إلى وقفه مع النفس عد إلى ربك وتدبر في أحوالك ولا يؤت الإسلام من قبلك أنت فأنت جند من جنود الله أنت جندي من جنود الله ما تكونش انت سبب إن حد يدخل من جنبيه كن رجل صادق العهد مع الله حتى يكون لك عند الله جل وعلا عذرا معذرة إلى إيه آه. أدم العذر أنا عملت إلا عليك اجهد نفسك فالطاعة في, في طلب العلم في الصلاة في يعني الدفاع عن هذا الدين بكل ما تملك كن جنديا من جنود الحق عندها ترتفع من مرتبة الذكورة إلى مرتبة صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا إيه تبديلا غفر الله لي ولكم ويعني آسف للإطالة فقد أخذت من وقت مشاريخي وغزاكم الله خير أيها الإخوة الكرام الهجمة على الدعوة السلفية ليست جديدة ولكنها تأخذ في هذه الأيام منحا مختلفا وقويا وشديدا جدا السلفيون كانوا في الأيام الماضية محجمين كما تعلمون مضيق عليهم يتكلمون حينا ويسكتون أحيانا رغم عنهم مضيق عليهم حتى في بيوتهم ومساجدهم الشيخ فلان له مسجد معين لا يتعداه ما ترحش المسجد الفلاني هذا إذا أذن له بالمسجد أصلا ومع ذلك كانت الدعوة السلفية تحارب لكن اللي يلدي السلفية بفضل الله عز وجل ظهرت ولما بنقول السلفية لازم تفهمه كويس جدا. إن إحنا لا نقصد الجماعة السلفية السلفين دول يا أخواننا مش جماعة مش فريق معين السلفية منهج السلفية هي الطريقة الصحيحة في فهم الإسلام وفي التعبد لله عز وجل وإحنا قلنا كتير السلفية معناها العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم مين فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه الصحابة؟ الصحابة دول كانوا في عهد البدو ما كانوش متطورين ولا ركبوا الفضاء ولا عمل ولا سووا لكنهم تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحاربوا الإسلام بيحاربوه باسم السلفية الحرب على الإسلام كله فيجي لي واحد من يعني يقول لي انتوا انت ليه بتعملوا كده انتوا ليه بتبوزوا الكنائس انتوا ليه بتقطعوا دان الناس هقول له ايه نقيموا حد سماع الغناء ها؟ حد سماع الغناء قطع الأذن أمور عجيبة جدا جدا كل ما اختطف أحد أو فجر الكميسة أو كذا قال لك السلفيون والغريب أن يقول السلفيون دول مين؟ مسلمون يعني لو أن النصار هم اللي بيتهمونه هنقول ما هم النصار يعني عقيداتهم تربيهم على البغض للإسلام كله لكن لما يكون مسلم هو اللي بيعاديني لما يروح المفتي لأمريكا يقول لهم تعالوا أنقذونا من السلفيين لأنهم أعداء الإنسانية دول ممكن يكلونا في بيوتنا ليه يوم السلفيين دول ايه؟ أسود وحوش كل مشكلة السلفيين أنهم يقولون قال الله قال رسول الله طلع الدكتور يحي الجمل يسخر منهم يقول لك دول مخاخ ظلمة كل حاجة عندهم قال تعالى قال تعالى وتعالى ما قلش من 14 قرن كلمة تود في ستين داهية لكن نعذره بجاهله أكد هو جاهد لا يفهم ما يقول ولو فهم هذا وقاله لهلك فأنا عاوز الناس معذرتنا يا شيخ حازم أنا أسف يعني أنا عاوز الإخوة لما يسمعوا القنوات دية ويشهدوها ويتبعوها يعني خلكم منصفين واسمعوا الحق وغركزوا قوي قوي من الإعلام ده هو هو الاعلام الإعلام بتاع النظام البائد ما تغيرش هو هو بنفس التوقيت بتاعه وبنفس الأشخاص وبنفس البرامج لكن لما كان النظام موجود آه أنت اخترناك وهنمشي وراك ويريسنا ويلمحق لنا العدالة مش النظام أهو غار الحمد لله ده كان ظالم وكان مقرد ظهر السلفيون الأرهابيين المتطرفين فهذا إعلام كاذب منافق يتلون على كل لون ولكن ويمكرون ويمكر الله المنهج السلف ده يحارب منذ نشأته بفضل الله عز وجل وكل ما يحارب كل ما إيه كل ما يظهر وينتشر بفضل الله عز وجل أنا آسف جدا أخذت من وقت فضيلة الشيخ الدكتور حازم فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 كما صليت على إبراهيم وعلى آد إبراهيم إنك حمد المجيد أما بعد إخواني في الله يعني, يعني لازم نكون متبينين الواقع اللي احنا عايشين فيه إخواننا يعني الوضع اللي احنا فيه ده الوضع الخطير اللي بتمر به الأمة مصر الآن في غرفة الإنعاش إما أنها تتعافى وتخرج عز للإسلام زي ما طول عمرها كانت وإما أن هي ترجع تاني وننتكس تاني زي ما كانت زي ما كلنا تولدنا لنا البلد كلها فساد وكلها ظالمين متحكمين في الناس اللي فيها يعني اخواني في الله لازم كل واحد ملتزم يفهم في الوقت ده انه لازم ينقل لازم ننقل عالفين العربية لما بتجيب على الاول شوية جيب التاني شوية جيب التالت طلعت على طريق السلاة تجيب الرابع انتو كذلك لازم تنقله وإلا يا اخوانا كلنا هنستدل لازم كل واحد مننا ينقل انا بحزن لما شوف مثلا حرب على السلفيين من اللي بيرد هو حتى الثالثان ما بيردوه ومسا إذن المفروض أن الإخوان يردوا والسلافيين يردوا والمسلمين كلهم حتى العصار يردوا ليه؟ لأنها حرب على الإسلام طيب لما يكون في حرب على الإخوان المفروض الإخوان يردوا والسلافيين يردوا والمتبرجات يردوا والعصار يردوا لأنها حرب على الإسلام أكلت يوم ما اكله الظورة حرب على الإسلام عايزين نقلها إخوانا عايزين نقلع في فهمنا عايزين نقلع في فكرنا عايزين نقلع في عزيمتنا عايزين نقلع في تصوراتنا أنا بحزن كل ما أشوف جامعة زي ده في أي مكان كان في مسجد في جامعة في أي مكان أنا بحزن بحس أن الناس تلمت بس بعد كده ما احنش عارفين نعمل إيه ما عندناش تصور انت بتدخل الجامعة أحسن حالة لك هتخرج هتخرج مشحون سمعت كلام تسخيني وسمعت كلام وعظي إنما في النهاية طيب هنعمل ايه؟ طب النهايه الطرح ايه طب النهاية كل واحد مننا يعمل ايه الواحد يحزن حينما يرى العلمانين في مصر عدد العلمانين في مصر يعني ممكن ما يجيش عدد الناس اللي في المسجد دلوقتي يعني يعني وان كان معنا كمان اخوات خلاص مش وان كان معنا كمان اخوات يعني ممكن يكون عدد العلمانين والعلمانيات في مصر ما يجيش عدد الناس الموجودين دلوقتي ولكن يا اخواننا عندهم ايجابيه عندهم ذاتيه ما عندهمش عارفين يبعث لنا ملكا نقاتل الإخوة السلفين عندهم يبعث لنا شيخا مستني شيخ على حصانه بيض فبيض يجي ربيه وده مستني شيخ على حصانه بيض فبيض يجي يعلمه فقه وعقيدة وده مستني شيخ على حصانه بيض فبيض يجي يقعد معاه يفاهمه كل حاجة من الألف لليا يا إخوانا الشباب بتوع تحرير لو كانوا كلهم قعدوا في بيوتهم وقالوا يا رب أسقط النظام كان النظام سقط ما كانش ساقط صنة ربنا مش كده يا اخوانا يا اخوانا يجب ان نعترف وان كنا نتحمل ما لا يتخيله عقل من حوالي تمانين سنة ما بين المعتقلات والسجون ويتحمل الطير الاسلامي تعذيب لا يتخيل على وجه الارض فاكبر هولوكوست على وجه التاريخ الا ان ساعة التغيير مش احنا اللي صنعنا الحدث ساعة المظاهرات, المظاهرات كل الناس اشتركت فيه وإخوان وعم وعموم وقالوا لطار الإسلامي عمره ما كانت نجحت ماشي ولكن مين اللي خططت مين اللي خد الجر أن ياخد قرار أن الناس تنزل مش إحنا, مش احنا ليجب أن نعترف مهما كانت الحقائق مؤلمة يجب أن نعترف أن احنا مش إيجابيين أن احنا للأسف الشديد يعني الناس بتدخل الجامعة تسمع كلام وبعد كده الناس بتسخن وبعد كده طب إيه الرؤية ايه اللي احنا هنعمله ايه اللي احنا هنقدمه عشان كده بقول لكم لازم نقله لازم نقله انا عارف ان القلوب كلها متلهفة على دين ربنا وعارف ان احنا عايزين نقرب من ربنا وعارف ان احنا في زمن شهوات وفتن لو القلوب ما تشحنتش هنقع مش هنقدر نواصل زي اللي ماسك حملة على الجرائب بمنع العمر والحج من مصر ليه عشان الفلوس دي توجه لمصر يا اخي الناس الناس هتقع من طولها من من كتر شهوات والفتن عايزة تتشحن تتشحن إيمانيا ولكن يا إخواني قبل ما أكلمكو في مواعظ قلبية وفي رقائق قرآنية وقبل ما نتكلم في اللي ما انفعش إن احنا نسيبه وما انفعش إن احنا نتخلى عنه وهو الوعظ من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إن أنا عايز أقول لكم إن احنا القضية مش بس إن القلوب تتشحن بعد كده بتقوم بتؤدي دور المتفرج اللي يعني صدره شوفي بشوية كلام وبعد كده روح بيته والله كان كلام جميل ايه والكلام لو افكر الكلام ولو عارف يطبق الكلام ازاي يا اخوانا شوية ايجابية شوية ذاتية شوية احساس بالمسئولية اقول لكم انتم عاملين زي ايه بالضبط مثل كل واحد منكم زي ايه بالضبط زي الولد اللي ابوه فجأة اتشن قالوا له يا ابني ابوك الوقت معدش اقدر انزل اشتغل أنت لازم تنشي لتشتغل لأن ابوك كده مش لاقي فلوس يصرف ووالدتك هتموت من الجوع لو ما اشتغلتش واختك هتترفض من التعليم لو ما جبتش فلوس تتفعلها مصارية واخوك هيموت لأنه عايز يعمل عملية لو ما جبت فلوس يعمل عملية قال لهم طب أنا صغير طب أنا لسه ماينفعش هتشتغل يعني هتشتغل لازم وإلا الدنيا هتضيع مصر بتتسرق مننا يا إخوانا العلمنيين بيسرقوا مصر. بيسمموا دماغة الناس من خلال الجرائد العلمانية اللي هم مسيطرين عليها وبرامج التوكشون اللي هم بيدوها والقنوات الفاسدة اللي هم بيدروها والمواقع الاخبارية على النيت اللي هم بيمسكوها والمدونات الاخبارية اللي هم بيعملوها وصفحات الفيسبوك اللي هم بيدروها هيسرقوا البلد من الدين من الاسلام انت شايف دينك كده بيستل وبيسرق وبيغيم وانت كل دورك انك جدتت قاعد تسمع وخلاص وبعد ذكي طوح يا جماعة لازم كل واحد مننا يبقى له دور إيجابي لو طالب في الجامعة يبقى له دور إيجابي في الدعوة إلى الله جوالجامعة لو في منطقتك دور إيجابي في الدعوة إلى الله في منطقتك لو في شغلك في مهنتك في علتك وإستصحابك وإستزميلك لازم يبقى ليك دور إيجابي في نصر الدين ربنا والعمل دين ربنا سبحانه وتعالى انا عارف ان القلوب تعبانة وعارف ان الفتن اصبحت يعني في غاية الكفرة وعارف ان الكل حسب الاجهاد ومحتاج انه يتشحن ومن رحمة ربنا سبحانه تعالى ان رمضان لسه عليه تمانين يوم تمانين يوم, يوم على رمضان وحسرتاه فاكرين رمضان اللي فات ده لسه خلصان ده لسه خلصان ده احنا فينا ناس يعني أنا عايز أسأل كام واحد في الجامعة يعني صام كام يوم نفل من يوم رمضان خلص يعني كام مرة فتح المصحف وبكى وهو بيقرأ القرآن من يوم رمضان خلص عايزين يا إخواننا الإيمان يتجدد في قلوبنا ولكن الإيمان يتجدد ونشتغل لدين ربنا ونشتغل لنصر لدين ربنا لازم ننقل إخواننا اللي طالب العربية على الأول ما بنقلش الماكة نتسخن وتولع منه وهتولع وفي الآخر مش هيوصل لأي حاجة لازم كل واحد منكم ينقب على الأقل كل سنة رمضان شهر النقلة السنوية شهر النقلة اللي كل واحد مننا بينقل فيها ممكن بتبع أكبر نقلة التزامية في حياته لازم كل واحد مننا يعني رمضان يوم واحد تمانية. لو يوم واحد تمانية لنهي <تصفيق> العالم ما بين مصر والمرزيل تخيل ساعتك كان زمان البلد مقلوبة اديه لو يوم واحد تمانية ده امتحانات السنوية العامة تخيل شباب السنوية العامة ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويعينهم وينجحهم يا رب تخيل كانوا هيذكروا اديه انا بقولك الوقتي بينك وبين مش رمضان تمانين يوم بينك وبين تمن ابواب للجنة تمانين يوم بينك وبين اكبر موسم للنقلة الالتزامية في حياتك تمانين يوم عايزين نتكلم في ايتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى عايزين نرتبط بالقرآن يا جماعة يا أخواننا الملتزمين زي غير الملتزمين في علاقتهم بالقرآن دي حقيقة يجب أن نعترف بها الملتزمين زي غير الملتزمين في علاقتهم بالقرآن ملتحي وما بيبتعش مصحف منتقبة وآخر مرة مسكت القرآن رمضان اللي فات يا جماعة لابد من يقظ لابد من يقظ في علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنه هو ده اللي صنع الصحابة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 سمقته قبل كده ألف مرة إنما لما بتسمع كلام القرآن والسنة عن الله وجلال الله وقدر الله وعظمة الله بقلب مفتوح بيبقى الإحساس تاني خالص قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي ربنا بيكلمكم يا إخوانا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أولكم وآخركم يعني إيه يعني مش الستة مليار اللي عايشين على وجه الأرض الوقتي تخيل الأرض من أيام آدم ليوم تقوم الساعة اضرب في مية يعني ستمائة مليار مثلا وإنسكم وجنكم الله له طب الإنس كده ستمائة مليار هات الجن كمان ستمائة مليار قول ألف مليار واحد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم اسمع ربنا بيكلمك ربنا بيناديك ربنا بيقذ الفطرة جوه قلبك يا عبادي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 أميرات، في ملكات تخيل هيتطلبه ايه تخيل ملوك الدنيا ده يطلبه ايه وزراء الدنيا هيتطلبه ايه فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسئلته فأعطيت فورا مش كل ألف واحدة واحدة ده مرة واحدة نزل كل العطاعة من الخزائن ده عايز ملك الأرض وده عايز من المليارات وده عايز فأعطيت كل واحد منهم مسألته اسمع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 ومجوهرات أد إيه وأموال أد إيه وسندات عقارات أد إيه طب تخيل إذا كانت هذه خزائن مخلوق فكيف بخزائن الله فكيف بخزائن ملك السماوات والأرض ربنا غاني أد إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إدى مليون ملك إدى مليون مرة مليارات إدى قد إيه يعني إيه سحاء الليل والنهار دورت في معنى سحاء في اللغة لقيت إن السيل الساحية اللي تجري في اللقدمة اللي تؤشر الشيء من بعضه من قطر قوتها يعني كإن سحاء الليل والنهار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 إن كل مقدرات حياتك بإيد ربنا وما قدر الله حق قدره إن احنا فعلا مقدرناه من هو الله عشان كده اللي بيقع في معاصي سر اللي تلاقي قدام الناس ملتاحي وملتزم ومأثر الكلابية وهو لما بيتقفل عليه بابه ممكن يتحول إنسان تاني ممكن يقع في معاصي تانية ممكن لما لا يرى إلا الله يجعل الله أهون المغفرين إليه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 بعد ما شوية سيئات قليلة تجي في كافة السيئات طب ازاي ازاي سيئات قليلة تنسي في جبال حسنات قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لنكون منهم ونحن لندري من دول يا رسول الله قال إن اما انهم اخوانكم ممكن معاك في كلهتك معاك في منطقتك معاك في المسجد اللي انت بتصلي فيه معانا الوقت واحنا عالين في بيت ربنا اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون يعني بيعملوا طاعات برضو ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يجعلون الله أهوى النظرين إليه طب ليش وقت سيئات قليلة تنسي في جبال حسناك مش الحسنة بعشر سيئات لا أصلي دي سيئات من نوعية تانية خالص دي سيئات إنك جعلت ربنا أهوى النظرين إليك زي اللي هو معاصي السر زي ما أحد الصحابة قال ولا فرحك إذا ظفرت بالذن أعظم عند الله من الذن يبقى الشاب قاعد قدام موقع النت قاعد يضرب اسم موقع من المواقع والاسم ما يجيش ويدرب تاني ما يفتح فجأة فتح فرحته ساعة ما فتح أعظم عند ربنا من كل اللي يتفرج عليه تبقى فتاة متبرجة نزلة تشتري هدوم ضيقة تفتن بها المسلمين تلاقي طاقم وحش سيء فرحتها ساعة ملأته أعظم عند ربنا من ذنب التبرج قضية يا أخواننا قلوبنا عاملة إيه وما قدر الله حق قدره مين فينا عارف مين هو ربنا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني إيه دي لحظة نهاية الأرض دي لحظة القبض على الأرض زي واحد قبض يعني مات دي آخر لحظة في عمر الأرض دي لحظة القبض على كل مجرم الأرض لحظة القبض على كل عاص عاص ربنا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هي طول عمرها في قبضة ربنا طول عمرها بيد الملك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك مش بيده الأرض ده الأرض دي اتمجيش زره في الكون مجيش حتة التراب في الكون انت الوقت قاعد قدامي انت ايه انت ايه في الفيوم انا ايه في الفيوم ده نئة وسبعين سنتي ولا حاجة طب الفيوم ايه في مصر حاجة صغيرة جدا طب مصر �ه في الكرة الأرضية ولا حاجة القروة الأرضية ايه ..؟ في المجموعة الشمسية ده الشمس الوحيد هقضى الارض مليون مرة طب المجموعة الشمسية ..Shaunimento Philo مجرّة التمبّانة مجرّة التمبّانة فيها مئة مليار نجم الطب الربعمية مليار مجرّة اللي في السماء الدنيا.. مجر... اللي اللي العُلماء شفوهم بس يجوا مجرّة التمبّانة فيهم ايه طبال الربعمية مليار مجرّة ايه فى السبع سموات ولا شيء طب السبع سماوات ايه في الكرسي كحلقة في فلاة لو رمنا حتة سلسلة في صحراء أريزونا وقلتلكوا يلا رجال انا عدنا شهرين ندور عليها والله لو طلعت عيننا ما احنا هنلاقيها اهو السبع سماوات في الكرسي قد السلسلة في الصحراء دي كحلقة في فلاة والكرسي في العرش كحلقة في فلاة ارجع تاني ارجع تاني بقى لك انت, انت ايه انت ايه مرة واحد صاحبي كنا وقفين في البلاكونة من دور عالي ثالث دور او, أو زي ثالث دور أو سبع دور وقال لي بص للناس كده فمس نقط كده تحت قال لي ده من سبع دور الناس صغيرة قد كده أمال من فوق سبع سماوات الناس دي ايه؟ الناس دي قدرتها ايه؟ تخيل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض قبضته؟ يعني الأرض لما هتنتهي هيبقى البديل ايه؟ البديل الأرض تانية اسمها الساهرة الأرض دي بتبدل طب الأرض بتبدل ليه؟ يا أخواننا الشمس الوقت على بعد 93 مليون ميل من الأرض لو الشمس قربت نص المسافة الجبال هتسيح الزرع هيتحرق المية هتتبخر الناس هتتشوي فما ينفعش الأرض دي لإذا الشمس هتبقى على بعد ميل من الأرض يوم القيامة فالأرض دي ما تستحملش فتتبدل أمال اللي مش هيتبدل ايه هو أنت انت زي ما أنت كده تقوم يوم القيامة تخالق كرة الأرضها مش هتستعمل وانت هتقف فليس لك مكان إلا في ظل عرش الله عشان كده ليه ربنا سمى أرض المحشر الساهرة قالك لأن خمسين ألف سنة مفيش نوم خمسين ألف سنة مفيش راحة إلا لله يقف في ظل عرش الله والسماوات مطويات بيمينه كل ما تزهل أي قلب حي كل يرتجف لها أي قلب حي والسماوات مطوياتهم بيمينه هتولي أقوى واحد في العالم يقوم يطوي العمود ده هو بيمينه بلاش العمود يقوم يطوي أي شجرة رفياعة بره بيمينه ما يقدرش ولله المثال الأعلى ربنا بيلك السماوات الربعمائة مليار مجرر اللي أمه مهماش حاجة فيها السماوات السبعة المجرات الرائبة العملاقة كل ده لحظة نهاية السماوات زي ما الكلمة اللي أبلغ لحظة نهاية الأرض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 الوقت يا نفخة كوني بردا وسلاما على ناس معينة ومخلوقات معينة ربنا اللي اخترها يا طرى انت ممكن تبقى من دول تؤمن من تلك الصاقة ثم نفخة فيه خد بالك ثم ايه نفخة اخرى ثم نفخة ايه فيه الزاج نفس النفخة تموت سبع سنوات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 ثم نفخ في في أخرى فإذا شوف إذا ديت بيسموها في اللغة إذا الفجائية فإذا هم هما هما هم هماهم اللي كانوا بقى شوية تراب شوية من تراب جسمك روح البحر الأحمر وشوية من تراب جسمك طرف الصحارة بتاعة الأرض وشوية من تراب جسمك بقى شوية طين على شط المحيط الأطلنطي لما ربنا يأمر كل التراب دي يتجمع في مكانك إلا تبعث منه ويتكون جسمك مرة أخرى فإذا هم هم هماهم هم قيام وقفين متحيرين لا يدرون إلى أين يذهبون ينظرون بيدوروا على مخرج من أرض القيامة يا أخوانا ربنا بيقول نفخة في الصور رغم أن لسه ما تنفخش رغم أن لسه ما حصلش ربنا ما قالش سينفخ النفخ الضمير الماضي ليه ماضي لأنه يقين استعدت قد ايه اعدت ايه للعبور من على الصراط اعدت ايه الاول ليلة تحت التراب اعدت ايه للحظة العرض على الله اعدت ايه للقنطرة لما هتصفى حقوق العباد من حسناتك اعدت ايه لساعة وزن الاعمال اعدت ايه لحر القيامة اعدت ايه لخمسين الف سنة هتقف تتحسب بالادن ربنا ونفخ يقين جازم الموضوع ده يقين في قلبك بتفكر في قد ايه لو رحنا الواحد عنده عشر عيان وقلنا له انت بتنام هيقول انام انا لا يمكن انام ليه يقولك يا عم ده انا كربيج على ظهري ده انا اجي انام بالنهار الاقي كربيج اوم هتأكلهم منين اين هتشربهم من اجي انام بعد الظهر استريح الاقي كربيج اوم كسوة الصف والشتاء اجيبها من اين اجي انام بالليلة الاقي كربيج اوم لو حد عيه هتجيب له الفلوس منين.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 هتعمل إيه لحظة الفزع الأكبر لحظة القومة من تحت الأرض وأشراقت الأرض بنور ربها يا وسط الجو الرهيب ده شوف اللفظ أشراقت الأرض بنور ربها أشراقت زي هو مش أرض القيامة دي كلها الظلمات يا أخوانا أرض القيامة دي من أعجب ما تكون أرض القيامة دي نسخة من الأرض نسخة من الجامعة اللي احنا كنا فيها الوقتي اتنين شباب قاعدين مع بعض الدهر جدا واحد قاعد عنها يقتقرصاد يجي من اللي رايحة واللي جاية وواحد راح يصلي في الجامعة واللي لا ده اتنين إخوات عايشين في بيت واحد وواحد ملتزم واحد ما بيصليش أصلا أرض القيامة كده تلاقي النور جنب الظلمة تلاقي النعيم جنب العذاب قبل دخول الجنة ودخول النور والتمايز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 ده ايه ده؟ ايه ده يا اخوانا؟ يعني اللمبة دي ميت فولت واللمبة دي ألف فولت والشارع ده منور بعواميد عشر تلاف فولت والمكان ده منور بنور الله سبحانه وتعالى ده موضوع مالوش دعوه مقاييس البشر زي ما بقول لكم وما قطه الله حق قدره لو واحد جاب ساروخ والقيت وجاب ترمومتر زقباق ملوه بيقيس اتنين واربعين درجة وطالع بتقول له فيها عم بقولك أنا طالع الشمس طالع تعمل ايه؟ طالع عئيس حرارة الشمس بالترمومتر ده؟ بده اللي بيئيس حرارة الإنسان ده انت ما انتش عارف حاجة ده الموضوع معاك يطلقبت خالص اوه بالضبط ده يا اخواننا يا اخواننا صفات ربنا تسعة اسم كل اسم منهم كافي انه يقلب حياتك لو فهمتوا كل اسم منهم كافي انه ينورلك حياتك وقلبك لو فهمتوا فما بالك لو أكبرنا على أكبرنا على أسماء الله الحسن وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء الوما ماتوا شهداء في سبيل الله لا يا حبيبي ده الشهداء اللي هيشهده على حضرتك الشهداء اللي هيشهده عليك وعليك الجوارح اللي عصد ربنا بيها هتشهد عليك صاحبك اللي عصد ربنا معاه يشهد عليك الأرض اللي عصد ربنا عليها هتشهد عليك اليوم اللي عصد ربنا فيها يشهد عليك النبي اللي بلغك هيشهد عليك ربنا قبل كل دول شهد عليك الملكين اللي كتبوا عليك أعمالك شهداء عليك الملائكة الحفظة اللي بيتعطبوا بالليل والنهار شهداء عليك وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وجيء بالنبيين والشهداء وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله, الله وأشرقت الأرض بنور ربها وودع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون يا وفيت كل نفس ما عملت يا أخواننا إحنا الوقت, يا جماعة الوقت مليار مسلم بمليار صحيفة كل واحد يعمل يوميا ألف حاجة منهم الصالح والطالح ألف عمل في مليار بألف مليار تخيل بقى عدد الناس اللي لقصوا في اليوم القيامة مليارات من الأعمال الملائكة كتبت إنما الملائكة مش عارفة الملائكة مش عارفة أنه الوقت مخلص ولا مرائي الملائكة مش عارفة الوقت أنه بيكلموا صدقين ولا لا الملائكة ماش عارفة انت الوقت مقبل على ربنا ولا جاي لمصلحه وخلاص الملائكة ما تعرفش انما الملائكة بتكتب مليارات المليارات من الاعمال انما ربنا بقى وهو اعلم يعني ايه ده مقايز تانية ربنا مليارات البشر في مليارات المليارات من الاعمال ربنا يعمل يعلم كل عمل اتعمل كنت مخلص فيه الا مرائي كنت صادق فيه ولا منافق كنت في الأول مخلص وبعنى كان ييتك بازت كنت في الأول صادق وبعنى كان ييتك انحرفت تخيلوا رقابة الله للقلوب كلمة مزهلة كلمة مزهلة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء يا سيق لما ربنا بيقول والتفت الساق وإيه بالساق إيش معنى سموا الحتة دي ساق لأنه اللي بتسوق الإنسان للخير أو للشر طب الآية اللي بعدها والتنفت الساق وبالساق إلى ربك يا ميدن إيه؟ المساق يعني إيه؟ يعني خد بالك ساق أنت كنت إنت اللي سايق المساق بقيت إنت اللي متساق كنت إنت اللي سايق هيجي لحظة هتنتهي قيادتك هيجي لحظة هيتسلم ملك الموت روحك وهتبقى متساق على حسب الخطوات اللي انت بشدتها في الطاقة أو من المعصية يا إما تساق إلى الجنة أو إلى النار خلاص سيق غصب عنك وصيق الذين كفروا إلا جهنم زمرة الزمارة حاجة بتضع في رقبة الكلاب لحتى يتميزوا بيها أو تحد الصوت بيها فتخيل دول بيدخلوا الجنة والعيث بالله كانهم كلاب جهنم زمرة من معاني الزمار قالك زي من, زي من المزمار كده أصوات الكون الدنيا كلها مفضوحين قدامها من أصوات تعذبهم هما دخلين والدنيا كلها بتتفرج عليهم وصيقا الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها كانت مأفولة ليه عشان كل الحر والصعض يبقى متخزن وقال لهم خزانتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قلوا ادخلوا ايه؟ ابواب مش ادخلوا جهنم ادخلوا ابواب ده دول والعياذ بالله دول اسوأ ناس في البشرية دول اللي هيتعذبوا في ابواب جهنم السبعة دول والعياذ بالله اللي هيعذبوا بجميع انواع العذاب في جهنم دول ولعاه ذو بله. كانوا بيحاربوا دين ربنا، دول اللي كانوا بيحدوا ربنا، دول اللي كانوا بيقولوا فصل الدين عن الدولة، دول اللي كانوا بيقولوا ربنا ملوش حكم علينا، دول اللي كانوا بيقولوا ربنا بيقولوا ان الحكم إلا لله والله، وهم يقولوا أي حد يحكم إلا الله، دول مين إخوانا، يط SEÑ يط harbor دولبي، يطểu دولبي، يطرد مين اللي هيتعذبه في أبواب الجنة السابعة دة، أبواب النجاهنم السبعة ؟ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين الناحية التانية بقى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء الله صيق هنا بمعنى ايه بمعنى جميل قوي الوقت احنا عايشين فين على الارض امال الجنة فين الجنة فوق السماء السبعة عند صدرة المنتهى يعني المسافة اللي بيننا وبين الجنة دي محتكى ساروخ فضائي مثلا ساروخ مين يا ابني ده المسافة اللي بيننا وبين الجنة لم تقطع من بشر قبل كده لسيدنا محمد بالبرات بس وهو يبقى هنا يعني ايه سيق دي بقى لما بيركبوا على النجائب اللي الله أعلم دي وسيلة مواصلات شكلها ايه وهم منطلقين الى جنة الفردوس بإذن الله منطلقين الى جنة النعيم بإذن الله الى جوار الرحمن وسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا الى الجنة الله يا رب على كلمة الى الجنة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 ده دول أعلى صمرة في البشرية ده دول أعلى ناس ده دول ملوك الفردوس الأعلى يا طرى عملوا إيه يا طرى تаксимوا قد إيه يا طرى بدلوا قد إيه يا طرى ضحوا قد إيه يا طرى أقبلوا على الله قد إيه يا طرى نشغلوا في ليلهم وإنهارهم بطلب رضى الله قد إيه يا طرى أثروا الله واختاروا الله ولم يخيروا بين الله وشيء إلا اختاروا الله قد إيه يا طرى دول كانت عبادتهم إيه وطاعتهم ايه وقلوبهم شكلها ايه وسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة تخيل اللي رايح مصيف بقى ورايحه كده والهوى بدأ يهف على العربية كده وهو حس انه سعيد بمجرد بس هواء المصيف من بعيد تخيل دول ونسائم وروائح وعطور الجنة التمانية جاي عليهم كل جنة عطورة غير التانية كل جنة مشاهدة غير التانية وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا يَسْلَمُونَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا مَلَائِكَةٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكُمْ لَمَّا رَأْتُمُوهُمْ قَالَ أَهْلًا بِكُمْ كَأَنَّمَا كُنْتُمْ بَيْنَكُمْ قَبْلُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عِبَادِهِ الْغَيْبَ كَمَا أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ وقالوا الحمد لله كانوا بيقولوا الحمد لله في الدنيا في جلسات الضحى وفي العبادة من باب العبادة والمجاهدة النهاردة دي لزة مش تكليف لذة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشأ خده لك من كلمة نتبوأ لما ملك يقعد على العرش يقولك الملك تبوأ العرش يعني ايه يعني ربنا بيقول دول ملوك الجنة دول ملوك الفردوس الاعلى على عروش الجنة يعني ايه برضو يا اخوانا مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اول زمرة هتذهب وتركب البحر لتجاهد قال انهم ملوك على الاسرة الاسرة اللي هي العروش يعني ملوك طب ليه ربنا سمى دول ملوك ليه النبي سمى ذو الملوك ليه؟ يا جماعة لإبن العامل لدين الله المجاهد في سبيل الله اللي عايش حياته لنصر دين الله ده ما عندوش وقت يشتغل لنفسه ما عندوش وقت يبقى عنده عقارات ما عندوش وقت يحصل أملاك ما عندوش وقت يحصل أراضي ما, يحص ما عندوش وقت يبني بورد هو خلى كل طاقته إن أملاك الدين هي اللي تزيد مش أملاكه هو إن أتباع الدين إن أراضي الدين هي اللي تزيد فضحب إنه يعيش حياته عشان أملاكه تزيد من أجل إنه يعيش حياته عشان أملاك الدين هي اللي تزيد فربنا يقول لك مقابل كده دول هيبقوا ملوك الفردوس الأعلى لأنهما مرضوش يتملكوا حاجة في الدنيا شغلوا بأملاك الدين نتبوأوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجروا العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش تخيل مليارات المليارات من الملائكة بالأحجام المهولة بتاعتها والأنوار الرهيبة بتاعتها وترى يعني سكان الفردوس الأعلى من نعيم ومنهم بيشوفوا طواف الملائكة حول عرش الله ربنا ذكر نعيم المؤمنين في الجنة طب نعيم الملائكة اي يا رب؟ هو ده طوافهم حول عرش ربنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين مين اللي قال الملائكة مش بس المؤمنين مش بس المؤمنين حتى الكافر ودخل النار بعد ما شاف حكمة ربنا ورحمة ربنا وعد لربنا بيدخل يثني على الله سبحانه وتعالى اخوانا في الله شبابنا واخوانا واخواتنا يا جماعة رمضان لسه على ثمانين يوم يا جماعة عايزين نقلة في علاقتنا بالقرآن عشان القرآن يعمل لنا نقلة في علاقتنا بالله ويعمل لنا نقلة في إيجابيتنا في نصر الدين ربنا يا أخوانا لازم تكونوا إيجابيين في حاجتين وإلا ما تزعلش لو استبدل ما تزعلش لو استبدل ما تزعلش لو ما تقدمتش في دين ربنا اللي ما بيطلعش بينزل خد بالك لازم تنقل ولازم تطلع على طول لازم تنقل في حاجتين الحاجة الأولانية علاقتك بالقرآن تروح النهاردة هات صورة الزمر كده وابدأ اقرأ أو هات مصحف وقرأ كل يوم يا سيدو ربعين بس ربعين من قلبك ربع واحد بس ربع من قلبك بس يبقى ورد مقدس في حياتك ما يتزعزعك وابدأ اقرأ القرآن وكرر الآية مرة واثنين وثلاثة وعشرة خلي القرآن يدخل قلبك خلي نور القرآن يفتت جدار الغفلة اللي حوالين قلبك خلي نور القرآن يدخل في أعمق قلبك ويطهر قلبك من جوه ويكوي أي بقر في هوات جوه قلبك لازم ننقل في علاقتنا بالقرآن وننقل في أجابيتنا لنصر الدين ربنا لازم كل واحد مننا يشتغل في الدعوة إلى الله يضحي بفلوس أكله يوم يومين يجيب شرائط يوزع لا ده أنا عايزك تتكلم أنا عايزك تفتح بقرك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 جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المباركة وعلى هذه التذكرة التي نحتاج إليها كثيرا في هذه الأيام العصيبة أيها الإخوة الكرام لابد من صلة وثيقة بالله عز وجل ومن عودة صادقة إلى رب العالمين ويحك كيف تلعب بالنار وتستهين بالجبار يغذيك ويعشيك ويقعدك ويمشيك ثم تنهض على عصيان أمره مع علو قدره وعظيم قهره ويلك ويلك هذا الملك كسر ظهور الأكاسرة وقصر بالموت آمال القياصرة وأرغم بالجبروت أنوف الجبابرة الروح الأمين وجل مسكين من خوف القوي المتين ومحمد يتهجد ويتعبد وهو الذي دعا كل موحد ومع هذا يتوعد ويهدد من ركن لكل كافر يتوعد ويهدد من ركن لكل كافر وملحد أين عقلك يا مغرور هل نسيت يوم العبور وساعة المرور كل طائر من خلفه يخر صريعا وكل كاسر يئن من خشيته وجيعا أبو بكر انتفض من خوفه كالعصفور وصار صدره بالنشيج يفور وسقط الفاروق من الخشية على الرمال حتى حمل على أكتاف الرجال وبقي النورين من منظر القبر يبكي يومين وهذا علي بن أبي طالب دموعه من التذكر سواكب كان عمر بن عبد العزيز يرتعد ولصدره أزيز ويقول يا قوم اذكروا صباح ذلك اليوم يا قوم اذكروا صباح ذلك اليوم ويلة والله لو أن القرآن نزل على صخر لتفجر ولو هبط على حجر لتكسر وتقرأه وأنت لا تتفكر في المنصب والجاه كأن الليالي لا تقويك وكأن الكلام لا يعنيك تدفن الآباء والأجداد وتفقد الإخوة والأولاد وأنت لازلت في إصرار وعناد سبحان الله تغتر بالشباب, تغتر بالشباب وتزين الثياب وتنسى يوما يهال عليك فيه التراب وتنسى يوما يهال عليك فيه التراب نسأل الله أن يلهم أنفسنا وعقولنا وقلوبنا الصواب وأن يردنا إليه ردا جميلا وهو الرحيم الوهاب الآن أيها الإخوة الكرام إلى هذه الكلمة المباركة لفضيلة الشيخ عاد النصر فليتفضل لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يعني ما أجمل هذه الكلمات التي سمعناها اليوم وأروعها من فضلة الشيخ محمد مصطفى ومن فضلة الدكتور حازم شمال ومن فضلة الشيخ عبدالله كامل ربنا أحفظهم جميعا والكلمات قوية ومؤثرة وتهز القلب حقا فجزاهم الله خير الجزاء ولكن اسمحوا لي أن أضرب على الحديد وهو سر وعلى فكرة يعني الأخوة بعد كده بقى ما يجبونيش مع الدكتور حزن خالص لأن أنا بعد ذلك ما أتكلم كلامي زاعل بعد كلامه الجميل الرائع فهو بادا تحملون يعني <تصفيق> أيها الأحبة حقيقة الكلام اللي ذكروه أصحاب الفضيلة عن المحنة التي تحياها الأمة اليوم وعن هذا الجو هذه المنحة التي يعني من الله علينا بها بأن فتح لنا الأبواب وهيأ لنا الأسباب ويعني ما نحن فيه منة محضر من الله عز وجل وإلا فانظر حولك شعوب تقتل وتقاتل وتقاوم وتزبح وما وصلت إلى شيء حتى الآن نحن في أيام معدودة هوت عروش الظالمين وما ذاك إلا تحقيقا لقول ربنا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء إلى آخر الآيات هي إرادة الله عز وجل ولطفه بآهل مصر أنمنى الله علينا وانتهى الأمر سريعا وفتح الله الأبواب وإلا في أكبر دليل ما نحن فيه من الجلسات المباركة وهذه الأبواب التي فتحت واتصال الدعاء والعلماء لإخبالك بعامة الناس وعامة الإخوة هذه خيرات ومنح من الله عز وجل ولكن اسمحوا لي أن أقول كلمة إن لم نصن تلك النعمة بشكرها وإن لم نراعي حقها فستضيع منها حقيقة لو أنكم يعني بعض الإخوة الذي عاصر الحقب الماضيه تمرينات التسعينات اللي احنا انا عاصرتها كان في ايام تمرينات في اواخر التسعينات كان برضه الايام كانت مفتوحه والمساجد كانوا بيتكلم في الجامعات وكانت ابواب مفتحه ولكن للاسف لم نستغل الامر ولم نفقه للمرحله فكان ما كان احنا بالامس كنا في اجتماع الهيئه الشرعيه والعلماء تكلموا وتوجعوا من بعض السلوكيات وبعض الأخطاء الآن فضلت الدكتور حاسم تكلم قال لك أنت تاخد شحن الآن نعم قلوبنا تهتز والله هتأخر خارج المسجد إما أن تنطفئ الشحن وإما أن تندفع لفعل غير منضبط يضيع ما قد يعني أنجزه الله على يد الدعاء فأقولها لكم لابد أن نقف وقفة وأن نعلم أن السلفية المباركة التي عودت إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة السلفية المباركة ليست منهجا بعيدا عن الحياة بل هي منهج كتاب السنة منهج ضابط لكل جزئيات الحياة منهج ضابط لكل جزئيات منهج الأنبياء أولئك الذين هاد الله فبهدأهم اقتده منهج النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لكم أيها الأحبة نحن لا بد أن نراعي طاعة الوقت ومن معالم منهج الأنبياء مراعاة طاعة الوقت الاتيام بالطاعة المقدورة وعدم تعجل النتائج اللي ما ابن القيم رحمه الله ما اتكلم عن أصناف الناس في العبادة ذكر أن أعلاهم كعبا في العبادة الذين يعبدون الله على مراد الله بمراعاة طاعة كل وقت بمراعاة طاعة كل وقت فلابد أن ننتبه لهذا فأقولوا أيها الأحبة نحن الآن السنفية الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يبين لنا الطريق أوضح بيان أن نتعلم ديننا فاعلم أنه لا إله إلا الله باب العلم قبل القول والعمل كما قل بخاري رحمه الله أن تجاهد نفسك على تعلم الحق وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى الصبر على الأذى في سبيل ذلك نعم لابد أن نمتعي هذه الفرصة في تعلم ديننا وفي العمل بهذا العلم وفي الدعوات إلى الله وفي التآذر شفت شيخ محمد مصر كلمنا عن الرجول في القرآن كلام رائع ومن الرجول في القرآن قصة مؤمن أليسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا. وإلى آخر بقى محجاته ولما جاء مات قال, قال يا ليت قومي لما قتلوا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لرب وجعلنا المكرمين شفوكم بأمته حتى بعد أن قتلوه ويتمنى أن يعلم منزلته ليتوبوا إلى الله ويثوبوا هكذا المؤمن لا تلف إلا شفوقا حريصا على أمته ويؤازلوا آل الحق اتبعوا المرسلين أن نعلم أن الكتاب وسنة المرسلين بالأمة أن نتعاون على البر والتقوى أن نتعاون على الحق أن نتأذر في الخير أن نتحدى على دين الله عز وجل وعلى الكتاب والسنة وعلى العمل للدين وأن نتزم بما أمر الله تبارك وتعالى يقول الشيء ابحث لك عن دور نعم ابحث لك عن دور لابد... والدعوة لله عز وجل ليست مجرد خطب ودروس فقط لا ليست مجرد... بل هناك أعمال كثيرة الأمة تحتاجها الآن تحتاج الأمة الآن إلى كل جهد صادق لابد أن تحتاج للدعية الذي يبصر قومه وإلى طالب العلم الشرع الذي يعلم الناس الشرع عقيدة وحلالا وحراما وغير ذلك تحتاج أيضا إلى الأخ الصادق الذي ياخذ بيد الناس يبصرهم إلى الطبيب الذي يرفق بأمته إلى الذي يقف في كذا إلى الذي يجمع الناس على العمل الاجتماعي على الخير على البر والتق على جملة هذه الواجبات الضائعة تحتاج منا إلى أن يكون لنا منهج واضح بي والكتاب والسن فيه مذلك بفضل الله تعالى نحن نظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن بي سيرة نبات بسرية الدعوة وسرية التنظيم ثم جهرية الدعوة وجهرية التنظيم ثم جهرية الدعوة والتنظيم سبحان الله هذا ما ندرسه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لا يعرف إلا أن نعمل منضبطين بشرع الله عز وجل نندفع جميعا نحو الغاية نحو الهدف الواحد وهو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض فلا بد لنا أن نفق هذا أن نفق مثل هذه المسائل كذلك أيها الأحبة الأمر والناد لا بغي أن نفقى. ليس لك أن تأمر أو تنهى إلا بفق بفق أن تعلم فقه الأمر بالمعروف والنيع عن المنكر حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في الماضي حتى لا تتكرر الاخطاء تأمر تكون عالما بما تأمر عالما بما تنهى رفيقا بما تأمر رفيقا بما تنهى أن تكون أن تفرق أن تراعي المصالح والمفاسق هذه قاعدة عظيمة في دين الله عز وجل يقول شيخ الإسلام بن رحمه الله إن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها نعم لابد أن تعلم هذا شيخ الإسلامي التنمية رحمه الله لما مر على التتر كما يذكر عنه ذلك لماذا من القيم في إعلام الموقعين لما مر على التتر ومشربون الخم وأراد بعض تلميذها أن ينكروا عليهم قال دعوه معنى ذلك أن شيخ لا حشاء إنما قال ماذا قال نوي عن الخم لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهولئين أفاقوا قتلوا المسلمين, قتلوا المسلمين فانظروا إلى فقي رحمه الله وازن بين المصلحة والمفسدة ومن اجل هذا أنت أمرك في الشر وكما جاءت في كتاب السنة أن ترد المسألة إلى عالمها ليس لك أن تتصرف تصرفا من تقاء نفسك بل ترد المسألة إلى العلماء إلى أهل العلم ليبصروه وإذا جاءهم أمرهم من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول ولو أولي منه لعلمه الذين يستنبطونه منه أن تكون تابع له تسمع وطلال العلم لعلماء الأمة الثقاء الذين عركتهم التجارب والعلم الشرعي إياك أن تصرف تصرفا تتجاوب فيه مع شائعة ألم يعلمنا القرآن التسبت في الأخبار قال تعالى وإن جاءكم فاسق فتبيان فاسق فتبيانه فليس لك ان تتجاوب مع شائعة او مع كذا الآن يحدث أمر عجيب دعوه على النت من كذا الناس تجاوب سريعه كيف هذا السلفات تعلمنا ان هذا الامر دين فانظروا عما تاخذوا ديناكم اذا كان في علم الحديث يردون حديث مجهول مجهول العين والحال انا لا اجري من اين هذه الدعوات لا اباغا انت تجاوب لما ترجع للعلم عبد الله قال عبد الله بن عمرو بن العاص, قال, بن عمر بن العاص قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعوم الصدور العباء ولكن يقبض العلم لقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عليما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا لابد أن تنتبه لهذا أن تعلم حرمة الدماء في هذه الشريعة وأن تعلم فقه المسائل وطاعة الوقت فينصرف همك لطاعة الوقت لا لغيرها أن تفرق بين كل مرحلة واخرى حسب ما ورد في شرع الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان تنضبط بكل هذا نعم ايها الاحبه حتى لا نضيع ما في ايدينا هناك استفزازات نعم اشياء كثيره اختلاقات واكاذيب لكن لكن لا ينبغي ان نعلق دائما اخطائنا على شماعه الا لان الله حسب لنا الامر في القرآن ان تنصروا الله ينصركم حتى حينما اخبرنا عن كيد الاعداء فقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون فبين لنا في القرآن أيضا وده بقى كلام يعني عم تفصيل كلام فضيله ان القران في كل حل مشاكلنا فعلا قال تعالى في ايه أخرى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا علاج ذلك في كتاب الله في كتاب الله أيضا وكذلك نبين السبيل الان لتفصلوا الايات ولتستبين سبيل المجرمين نعم اعداؤنا الان يريدون أن يصنعوا لنا فخاخا يريدون أن يستفزون يريد ان يسمع منك كلمه يروج بها بالأمس القريب إلا للماضية فضلك الشيخ محمد عبد المقصود والمشايا ذكروا أن بعض أخوة تكلموا بعض كلمات في مجلس او في غضب وهو لا يدري وكان هناك من يسجل له وصرق ي... تنشر هنا وهناك وحولت المجل عليهم إلى جناه نعم فلا بد أن تفطل أن نرجع إلى علماء الأمة إلى علماء الصحوة وأن نلتزم وأن ننضبط وأن نتعلم ثقة الأمر والناه إذا كان تغيير مكرات المكر أعظم أنه لا يجوز لا يجوز وإلا نتجاوب مع كل كلمة هناك بيان أصدراته الهيئة الشرعية وأنا كنت تمام سيت وإن شاء الله يوزع لكم قريباً يتكلم عن الدعوة الآن التي يدعوها البعض من نخرج إلى حدود فلسطين ونقف حتى والناس فكرت أن كل واقفة تبقى خلاص خلاصة ما زي مدير التحريط تأتي بنتائج ده توفيق رب العالمين ده توفيق في هذه المسألة لكن للجهات شروط وضوابطه هذه أصدرات الهيئة الشرعية تبين خطر هذا والحق وتحذر من أي أمور غير محسوبة او غير منضبطة انا أدعوكم أيها الأحبة أن نتجرد لله الذي ستكلامني سبع الله الآن يهز قلوبنا أن نخلص ونتجرد أن نحضر الفرقة والشهادات وحب الرئاسة وحب الظهور فإنه يقسم الظهور وان يكون لنا منج واضح بي من الكتاب والسنة نعمل من خلال إلى دين الله وإلى إعلاء كلمة الله في الأرض احضروا أيها الأحبة أن يضيع ما حدث احضروا احذر انت تتكلم في مسألة المسائل خطيرة من علم لا بل حتى العلماء بيقولوا لو في مسائل بنتعامل بيها البلوى زي مسائل سفك الدماء وغيره لا يخص امرها من عالم واحد بعين ليه ممكن يكون العالم ده طبع متحمس شديد لا هكذا طماع فلا بد ان تدرس المسائل لا بد ان تدرس ويتحكم تحركك بضبط شرعي في كل جزئية من جزئيات حياتك حتى لا تقع في أمر تحمل وزره تحمل وزره انتبه لهذا يا احبه بد أن نفق هذه المساء لا ننتفع في الكلام كما يقول أحد العلماء يتكلم أحدهم في المسألة لو عرضت على عمر لجمع على أهل بات لجمع على أهل بات فنعلم وننضبط ونستقيم ونلتزم وإن انتزمنا إن الله ينصركم وعد الله الذين نقعوا سقل يستقلفناه في الأرض إلى آخر الآيات فالأمر منوطن بنا باستقاماتنا بانضباطنا بعملنا الجاد بعملنا الجاد والله كما قال فضلت الدكتور حاس لو كل هذه الجموع انتظمت وتحركت لدينها في إطار منج الكتاب والسنة وقام كل بدونه والله لرأيتم عجبا ولو تكتب عليكم من باقطارها. لو تكتبوا لأن التوفيق من عند الله والنصر من عند الله والعزة بيد الله فلو صدقنا مع الله عز وجل وتوكلنا على الله وكل مننا كان شعر نريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله وتعونا على البر والتقوى وتقدمنا نتأسى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو إلى الله ونرعي السنن ولا ولنصادمها ونفقى وننضبط ونتواصل ونقطب قول ربنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لو مضينا إن النصر بإذن الله حليفون ولذلك أيها الأحبة أول نقطة هي أن نخلص وأن نتجرد هذا الكلام اللي سمعناه لا أسألة مسألة جنة ونار مسألة وقفة بين الله قال ابن الجوزي رحمه الله إن التوفيق حليف الإخلاص وإنما يتعثر من لم يخلص انما يتعثر من لم يخلص نعم لابد أن نتجرد لابد أن نبحثنا عن دور لابد أن نعمل وأن نكتهد لابد أن نراعي طاعة الوقت لابد أن ننضبط بأحكام الشر لابد أن نكل المسائل إلى عالمها لابد أن نحضر الش لابد أن نراعي مصالح الإسلام والمسلمين ونمضي بهدف بمنهج بيه ومعالمه واضحة إلى هدف واضح وبين عار كبير أن يدبر أعداء الله وأن يرتب أمرهم ليلة نهار ليمكروا بنا وأن نكون نحن أهل الحق على خلاف هذا نعم نحن أولى نحن أولى بالعمل وأولى بالترتيب حبا لله نعم الله بيّن لنا ذلك في القرآن بأنك من الناس التي تخزون من دون الله أندالا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله إذا كان أهل الباطل يتواصون بالسبات عليه أنمشوا واصبروا على آلهاتكم إن هذا لشيء يراه نعم ذلك في كل عصر يتواصون بالسبات على الباطل والعمل له للنهار ويمحسون عن الصغرات وكذا وكذا أهل الحقي أولى بكل هذا أولى بكل هذا أولى بالعمل الجاد في إطار شرع الله في إطار منهج الله وفي إطار الكتاب والسنة أولى أن يكون أشد صبرا وأعظم عملا وأشد ثباتا وأكثر تحركا وأعظم ترتيبا وأعظم تتبير لا يأخذون بالأسباب يأخذون بالأسباب فإن لله سننا لا تتغير ولا تتبدل هذا الأول أيها الأحبة أن نحافظ على النعمة أن نحافظ عليها بالعمل الجاد والطاعة ومرعاة طاعة الوقت والانضباط الشرعي والاجتهاد في البصيرة في الدين بالعلم والعمل حتى يوفقنا الله عز وجل فإن نحن والله صدقنا فإن الله لن يضيعنا وإلا فالكما قال فضلت الشيخ حازم حفظه الله سنة الاستبداء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نعم إن الله عز وجل يقرس غرسا يستخدموا في طاعته إن الله ناصر دينه عز وجل لا يحتاج إلى ذلك أبدا ولكن سنة لله أن الله وإن شاء الله لن تصر ولكن يبنوا وبعضكم ببعض نعم هي معركة يتميز عن الحق من الباطل فذلك إن قصرت لأدى سنة الاستبدال الله غني عن العالمين وناصر دين أين الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم أيها الأحبة أيها الأحبة لنحافظ على هذه النعمة والنشتهد والنواصل سيرانا إلى الله على بصيرة كل هذاえ سبيلي أدعو الله على بصيرة بصيرة نعم البصيرة كما قال أهل العلم لما كانت الدعوة مقام خطط تزل فيها أقدام ويظل فيها أقوام كانت البصيرة فرضا من الدين كانت البصيرة فرضا من الدين نعم على قل هذا أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين إضافة الدعوة إلى الله تستلزم ثلاثة أشياء أن تكون ربانية في مصدرها نعم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق والحق وحده وربانية الوسائل وربانية الأهداف نعم أيها الأحبة آن الأوان أن نخرج من جمعنا هذا وقد عقدنا العزمة على أن ننصر الله ورسوله وننصر الله ورسوله بطريقة التي يحبها الله ورسوله أن نعبد الله على مراد الله وأن ننضبط بشرع الله ودينه حين إذن يأتي وعد الله ويفرح المؤمنون بنصر الله الله أسأل أن يتم علينا النعمة وأن يبارك في سعي مشايخنا وإخواننا الأفاضل وأن يجمع القلوب على الحق وعلى الكتاب والسنة وأن يرد كيد العداء في نحورهم اللهم ارد كيد العداء في نحورهم ونجينا من مكرهم وكيدهم من رب العالمين وأكلم نعمتك علينا بالتمكين للإسلام والإعلاء لكلمته اللهم انصر المصرع في كل مكان من أرض الإسلام اجعل لأهل ليبيا فرجا من كل من قربين عاجلة ولأهل سوريا فرجا قريبا عاجلة وعليك بولاك القاطنين المجرمين ولأهل العراق ولأهل أبغانستان ولأهل السنة في ايران ولكل مستضعف من المسلمين في أرض الإسلام وأرجع لنا خلافتنا وعزنا ووفقنا لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبرك على عبد الفنوية محمد الشكر موصول لفضيلة الدكتور حاسد فضيلة الشيخ محمد مصطفى فضيلة الشيخ عبد الله كامل وجميع أهلنا وأخواننا جزاهم الله عننا خير الجزاء شرفت بهم الفيوم حياكم الله وحياه